بسم الله الرحمن الرحيم وانصفت صفا فزاجرا تزجر فالتيات ذكران ان لا اله الا هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان من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 لا خلقناهم من طين لا زب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر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 وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون ووقفوهم إنهم مسهولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 يومئذٍ في العذاب مشكرفون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهمرزقهم معلوم أولئك لهمرزقهم معلوم فواكبهم مكرمون وهم مكرمون في جنات نعيم على سفر إلا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات عدن على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيض الشاربين لا فيها ضول ولاهم عنها يزفون وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم بيض مكنون اللهم فأقبل بعضهم على بعضي. تساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم فطلع فرأه في سواي الجحيم قال تَّعْلَمُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا، فمثل هذا فاليعمل العاملون، أذا خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين.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 ثم إنما رجعهم لا الجحيم <تصفيق> <تصفيق> ثم إلى الجحيم إنهم ألف وأباهم ضالين فهم على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 ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعثه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فَنَظَرَنَا ظَنَّ نَكُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا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 إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلوا بعض السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح أومر ماذا ترى؟ قال يا بتي فعل ما تأمر يا بتي فعل ما ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلم واتلوا للجميع ونادينا. 122. إن, إن هذا لهو البلاء المبين 123. وفديناه بذبح عظيم 124. وتركنا عليه في الآخرين 125. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون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 كَذَالِكَ إنا كذلك نجزي المحسنين 117. إنهما من عبادنا المؤمنين 118. سلام على موسى وهارون 119. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين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 117. الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين 110. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ رُطْنًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزَهُمْ فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشعون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا 126. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم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 أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إن من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن التي نسبا ولقد علمت الجن انهم لمحضرون سبحان الله عما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 سبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لك النّاعباد الله المخلصين فكفر به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة نال عبادنا إنهم لهم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَادُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَدَاحَ الْمُنذِرِ تول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسنين والحمد لله رب العالمين